பணி ஆதமீர يَا رَبِّ إِنَّ مَا خُسِيفَتْهُ أَنْتَ فُرْلِي مَا جِئْتُ وَقُرُبَ السَّبُ وَلَمْ تُسِيفُ إِنَّ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الناس أولي <اليالي> للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك <اليوم> نفص <القيامة> <اليوم القيامة> <اليوم القيامة> اوصلوا الآيات لقوم يعلمون قل إنما حظ ona